فضيلة الشيخ عطي الصقر ما رأي الدين في نزع المرأة لشعر وجهها بغرض الزينة للزوج وما حكم ذلك لغير الزوج روى البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والتميص هو إزالة شعر الوجه كتسجيج الحاجبين وإزالة الشعيرات التي بجوانب الوجه وهو حرام وقد رأى ابن الجوزي في هذا الحديث إباحة النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات يعني أن إزالة شعر الوجه ومنه تسجيج الحواجب يكون حراما إذا قصد به الغش والتدليس على من أراد أن يتزوج فتبدو له المرأة جميلة ثم يظهر بعد ذلك أنها ليست كما رآها وهو غش وكذلك يكون حراما إذا قصد به الفتنة والإغراء كما هو شأن الفاجرات المتجرات بالعرض والشرف وبدون هذين القصدين يكون حلالا قال ابن الجوزي في كتابه آداب النساء عن عائشة قالت يا معشر النساء اياكن وقشر الوجه قال فسألتها امراه عن الخضاب فقالت لا بأس بالخضاب وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الصالقة والحالقة والخارقة والقاشرة والقاشرة هي التي تقشر وجهها بالدواء ليصفو لولها والصالقة هي التي ترفع صوتها بالصراخ عند المصائب والحالقة هي التي تحلق شعرها عند النوائب كالخارقة التي تخرق ثوبها عند النوائب ايضا قال ابن الجوزي فظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التي قد نهي عنها على كل حال وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء إما أن يكون ذلك شعار الفاجرات فيكن المقصودات به أو يكون مفعولا للتدليس على الرجل فهذا لا يجوز أو يكون تضمن تغيير خلق الله كالوشم الذي يؤذي اليد ويؤلمها ولا يكاد يستحسن وربما أثر القشر في الجلد تحسنا في العاجل ثم يتأذى به الجلد فيما بعد وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسا وكذلك أخل الشعر من الوجه للتحسن للزوج ويكون حديث النامصه محمولا على أحد الوجهين الأولين واخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة وكانت شابة تعجبها الجمال فقالت لها المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت اميطي عنك الأذى ما استطعت ذكره ابن حجر في فتح الباري وجاء في معجم المغني لابن قدامه أن المرأة يكره لها حلق شعرها ويجوز لها حف وجهها ونتف شعره وأرى بعد ذلك أن تسجيد الحواجب ونتف شعر الخدين إن كان برضا الزوج وله ولغير الأجانب فلا بأس به لعدم التغرير والإغراء اللذين نهي عنهما من الشر أما إن كان الأجنبي سيطلع عليه فهو حرام إن كان للفتنه أو التدليس وقد يتسامح في إزالة التشويه المنفر فقط كما لو نبت شعر على لحية المرأة أو على الشفة يشبه الشارب أو شعرات منفرة في الحواجب وما تجاوز ذلك فهو ممنوع والله أعلم